مما ملكت أيمانكم من وفتياتكم المؤمنين Yeah. يا رسول من مرت شؤون مما سر واسال الله بالفرج الذي نعمك على بكل شيء عليما. ياَلَّذِي قَوَّى عَلَى الْمِسَانِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ فَضَّلَ والعليم الخبير وعبد الله وما تشهد به شيئا وبالوالدين بإحسانا وبذي القرى واليتانا والساكين والجائد القرمى والجائد والجنوب والصاحب والجنوب السبيل وبل السبيل حتى <تصفيق> تعلموا ما تقوله ولا جنوب إلا عابع سبيل جاء الى الذي لا اوتي نصيبا من الكتاب الا قليلا ويغيدون ان اتقوا السبيل بسم الله على الله واسمع الله ضرناك أنا خير من الله الله بالكفر فداري به إلا قرينا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بالله آمنوا بما أنزلنا وصدقن ما معكم من القرآن نظم صلواها على أدباري. أولى كما لعننا أصحاب السبت فكان أمهم ماضي وخلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء رب يشرك بالله فقد اخترى رحماً الله بالله